يَخْرُجُ مِنْ دَيْنِ الصُلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الرَّجْعِ وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّدْعِ إِنَّ 118. إنه لقول فصل وما هو بالهزي إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم